بسم الله الرحمن الرحيم والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويب ثم رددناه أسفل سافير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممدون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَأْلَن لَّبِ أَنَّ اللَّهَ يَرَا كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا نَّاصِيَةٍ نَّاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيًا كَذَّبُوا الزَّبَانِيَةَ كلا لا sontn fer le